اتبعوا ما وجدنا عليه اباءنا اولو كان الشيطان يدعوهم الى عذاب السعير ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا تِنصُدُور نَتَّعُهُمْ قَلِيلا ثُمَّ نُضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ رَلِيض وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ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 ولو انما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده والبحر يمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت كلمات الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم الا نفس واحده ان الله سميع بصير أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِيهِ نَهَارًا وَيُولِجُ النَّهَارَ فِيهِ لَيْلًا وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ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 صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الم لم تر ان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 الذول لدعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر فمنهم مقتصد وما يجحد باياتنا الا كل حتار كفور يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْ يَوْمَا وَاخْشَوْ يَوْمَا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقًا فلا تغرنكم الحياه الدنيا فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم